بوك تو تياتر ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون اونمدن باوا السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء توماركي گاري جالانور اونمتي آجه؟ তোমার একা বিদেশে যাবার অনুমতি আছে هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج اوموتي باوا يسمح ان يجوز يسمح ان يجوز আমরা هل يسمح لنا أن ندخنا هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ إخاني دھمپان قرار أنمو تي آجه هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ كريديت كاردر ماد دمكي طاقة دوا جيته پاري؟ هل يجوز السداد بي بطاقة هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ چیکر داراکی টাকা দাওয়া যেতে পারে؟ هل يجوز السداد بالشك؟ هل يجوز السداد بالشك؟ কেবল কি শুধু নগদ টাকা দাওয়া যেতে هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ আমি কি একটা ফোন করতে পারি মুজর আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি মুজারদাসলি মুজর আমি কি কিছু বলতে পারি اتسمح لي مجرد أن أقول شيئا اتسمح مجرد ان اقول شيئا تار لا يسمح له ان ينام في المنتزه لا يسمح له ان ينام في المنتزه تار غارير مدھے لا يسمح له أن ينام في السيارة لا يسمح له أن ينام في السيارة لا يسمح له أن ينام في محطة القطار لا يسمح له أن يينام في محطة القطار أمرك بوشري. اتسمح ان نجلس اتسمح ان نجلس عمراكي منو كارد পেতে পারি اتسمح بقائمه الطعام اتسمح بقائمه الطعام هل يجوز ان منفصلين هل يجوز ان ندفع منفصلين